بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأقدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود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 َّذينَ فَتَنُ المُمِّنينَ وَالمُمِنَاتِثَُّ لَم يتُوبوا ثمَُّ لَمْ يتُوبُ فَلَهُم مَا ذاابُ جََّ م وَلََهُ ماذاَابُ الحَرقُ إِ الذيينَ آمَنوا وَامِنُ الصّولِحاتِنَهُ جَ النَّات من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما